وانتم بخير غدا اول ايام عيد الافحى المبارك وغدا بعد صلاة العيد ان شاء الله كل الناس هتبه في الاضاحي والدبح وكذا وحتى يتوزع هذه اللحوم على المحتاجين والفقراء والاقربون والاصدقاء وكل كما تعودنا يعني الى ان كان هناك رأي انه اهل غزة ممكن يكونوا اولى بهذه الاضاحي لانه هم حد العوزة حد الفاقة لديهم هو اكبر مما هو موجود في مصر وهي مسألة فيها مناقشة كان قبل الفاصل الشيخلوس في بدري بيقول انه مش عايزين نعمل زي بلد معين اللي كانوا بيقولوا وقال حاجات انا حيانا مفت ما فيمتهاش. معرفش ايه مش عارف ايه امريكا ايه بتقولت ايه شيخلوسك كان يقولون مار أمريكا امريكا روسيا مرج جبار, مار جبار يعني. يعني الموت لامريكا والموت روسيا مصري ويدهم في يد امريكا وكله اسلاح وكله شعارات الزورة ايوه ده يقلقتم اللي احنا بنتكلم فيه ان أنا اقول إن, إن, ان هناك لكل قسم من اقسام فلسطين رد الله الجزء الممثل منها قريبا عاجلا يا رب العالمين بان هذا كل واحد منهم دولة دولتان انقسمتا على انفسهما وكل واحد منهم يمد يده لهؤلاء الاطراف وكل يريد ان يكسب تأييده سواء كان تأييده على موقفه او تأييده على موقف اخر كان لكن هذه هذه حتميات كما قل بشكل حاسم يعني هذه حتميات سياسية تحكم على ان الانسان يمد يده للعدو في هذه الحالة هذه الحتمات السياسية اثرها علينا ايه إن ان عندهم ما يكفيهم ولكن الذي يكون هو كيفيه تصدير او دفع بطعمة بالثمن لهم هذه المشكلة هم لا يفتقدون الثمن ولا يفتقدون الشراء ولا لكن فقط هم لا لا تذهب اليهم السلع او الاشياء أو بشكل منتظم فقط هذا لكن عندهم عندهم ما يسوي به طيب في هذه الحالة يعني لك يعني انا, أنا لما الاقي انا المحل مش حتى الثمن <تصفيق> لا لا لا ولذلك ده, ده ولذلك احنا بانصاف واتزان بنقول ايه بنقول انه احنا لازم نفهم ايه هو الوضع بالظبط وبناء على فهمنا ايه هو الوضع نقدر ان احنا نتخذ القرار يعني مثلا فضية مولانا عارف انه الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام وهو في المدينة وموجود اهل المدينة وحالتهم كرب ماليا ما كانش فيه ما كانوا شاقين ياكلوا انما جالوا بعض الناس ممن سمتهم السنة مجتبي نمار ناس لبسين لبس هلاهيل ومش من أهل المدينة يا أستاذ جمال وليس من أهل يثرب ولا اللي حواليها وإنما غرب فغضب النبي غضبا شديدا لما رآه فيهم وهم غرباء عن المدينة من من حالة الفقر وطلع على المنبر وخطب خطبة عصماء وقال لينفق امرؤ من درهمه من ديناره من بره من شعيره لغاية ما الصحابي قال احنا قلنا هذا كده ما عدش فيه ولا واحد منها له حق في فائض عنده للناس عندهم مستوى عوز ومستوى فقر مش من اهل المدينة فطلب ان اهل المدينة يعطوهم من صدقتهم لانهم بهذه الصور ده نموذج قوي جدا بس لحت واحدة فانا عايز اقول النهاردة لو حضرتك فتحت اليوم الان محطات التلفزيون هتجد ايه هتجد ان اسرائيل المزعوم انها اسرائيل التي سمحت بب شوفن اغاثه من اوروبا لم تسمح بسفن اغاثه من فل... من اسرائيل لانهم من عرب عرب اسرائيل هم الفلسطينيين بتوع 48 عملوا باخره فيها شويه قمح ورز وشعير يودوها اسرائيل منعتها ليه ومنعت ايضا تفينة اغاثة ليبية من يومين ثلاثة اذا ايه المقصود وهناك سفن لا تصل إحنا هنا لا ولا إيه؟ هناك سفن هناك سفن بالضبط كده هناك سفن مقصود ضرب العلاقة بين مسلم ومسلم بين عربي وعربي بين جسد واحد ان السفن اللي فيها اغاثة من جهات عربية واسلامية لا واللي ييجوا من أوروبا ويقولوا دول شوفوا النصارى الرحماء شوفوا اليهود الرحماء شوفوا كذا ييجوا أهلا وسهلا فلازم نفهم ان اللي بيحصل عبارة عن رسم حدود خريطة سياسية جديدة عن طريق دي حتى فتح معبر رفح الحجاج السعودية أعطت التأشيرات للحجاج الفلسطينيين الموالين لمحمود عباس جوه غزة علشان يتقال انظري يا غزه يا اللي الوزارة بنجوعها الوزارة يا يا للسياسه العربيه لا لا لا هو, هو ده النظام ان هناك وزاره الاوقاف الفلسطينيه اخذت الـ الـ الـ التاشيرات وزعتها حصا وهكذا لا لا. يعني, يعني ايه حصة الغزة وحصة الفتحة قالوا انه في حصة لا في حصة لا غزة. اما غزة الفتحة حصة لغزة وحصة للضفة واما حصة لحماس وحصة يعني. يعني, نفس حل يعني, حل يعني, يعني نفس احنا, إحنا بنقول ان اللي حصل ايه بقى انهم اعطوا حصة غزة من التأشيرات للي تبع محمود عباس ليه عشان يتقال يا اهل غزة احنا بنضربك ونجوعك ونخلقك لانكم مع حماس انما شوفوا الناس الحلوين اللي متمشين معانا والامور ماشية كويس اهو تأشيرات وحتى فتح المعبر إيش ده, إيش ده, إيش ده, إيش ده استخدام سياسي للدين يا شباب لا ده لا ده العكس يعني اقول انه ده ده عفوا يعني ده الواقع السياسي ده مش استخدام سياسي للدين ده ده الواقع السياسي اللي احنا بنبحث عن الحكم الشرعي فيه اتفضل احنا قبل ما صنعناه احنا أو غصب عن احنا لاقينه احنا الان أو لاقينه اولا نحن لا نحب ان نكون هنا قضاه نحاسب الدول عن اتجاهاتها. نحن دعاء لا قضاء ونحن هنا لا نريد ان نورر تصرفات وناس معينين باي تبرير الله اعلم لاننا لن نطلع على الخفايا ولا على النوايا ولا نقول ان منع حماس لحجاج غزة بعد ان فتحت لهم مصر المعابر ليخرجوا لا نقول ان هذا العمل انما هو مجرد آآ آآ يعني رد آآ آآ لاناس آآ رفضوا ان ينساقوا ين ين مع حماس او غيرها كل بكل بكل ضر منعهم للحجاج لا يجوز شرع منعهم للحجاج لا يجوز شرعا شرع. طبعا ده القرآن الكريم قال كده لذئ ازاي تمنعونا من, من بيت الله الحرام القران قال هذا وصد عنهم الكفر كفرهم به ومنح حرام ويخرجوا لي ما أقول إن, إن, إن كنهم يمنعوا الحجاج تحت أي ضرب تحت أي مسؤولية ترى هذا هذا أخطاء ولكن هذا اللي في مسألة العطاء لا. أقول إن كل دولة لها ميزانياتها ولا حصصها ولا ما يأتيها وكون إن إسرائيل منعت السفينة أو البكر الآتية من عرب إسرائيل عربي الأرض 84. حبنا نقول نقول العرب العربي العربي الأرض م. المحتل م. م. الأرض المحتل عرب 48 هذا فنها منعت هذه مسألة يعني يناقش فيه طبعا في طب داخل في داخل هناك فلسطينيون آخرون بعيد عن عن غزة بعيد عن حماس ولهم أرض فلما لم تذهب إليه هذه الأشياء هناك إخوانهم الذين مع التنظيم الآخر فتحة وغيره. هل لا يستطيعون أن يدفعوا بأموال لهؤلاء المحبوسين المحاصرين في داخل محماس في غزة هل هذه الأمور لو ناقشناها هنصنطول الأمر مرة لكن أخرى بعد نحن نحن نتحدث نكلم عن المصاري هل أهل مصر أولى بأضاحي إخوانه من المصريين أم أنهم يجب أن يحرموا منها وأن نحمل هذه الاضاحي الى غزه هذه هي مطلبه الفاقه كده الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم لما, لما جاء قال لهم اشعايين اللي هم التايم النمور دول مش من هو النبي عليه السلام لم يجبر أحدا تعالهم قال هم تعالوا لي ها ما هم فيش هم في ما فيش حكمة. اكبار هو في دعوة ما فيش اكبار هكمل لا بس انا م... النبي عليه السلام ما قالهمش افرغوا جيوبكم وافرغوا اموالكم قال و احنا بنقول كده يا مولانا من من من ولولا النبي عليه السلام يعلم ان عند الناس شيئا ما قال هذا بيقول من لا لا نا... لا ما كانش بتاع في الاقتصاد كانت لا.. إل... لما الوقت اللي حصل فيه عند عصر اللي هي غزو العسره هذه الغزوة التي استدام فيها في من عثمان زكاه عامين مقبلين ليجهز غزه دش هذا لكن انا على عا هو اللي كان بيوزع وكان لا شيئا بعد ذلك أرجع بقى إلى بعض الأدلة. لازلني فضلك بكلمة بسيطة لو. لا لا لا. أنا مش عايز. عايز أدل. أدل. أنا مش عايز إن إحنا نتكلم في موضوعات أخرى غير المسألة اللي احنا بنتكلم. أنا هذا ما أريد. ما هقول حضر نعم حيا. هذا بنتكلم من هذا ما أريد يا صدق. نعم يعني. أنا يعني ف... ال تعلم فضلك مشتغل بالفقه ما شاء الله وتعلم ان احنا مش ك كلمة إحنا دعالة قضا لا إحنا مش دعالة قضا. الحكم الفقهي اسمه انزال الحكم الشرعي فيحنا محتاجين لازم ننزل الحكم الشرعي ننزل حكم هذا ما دلوقتي. أنزلته أنا هذا قلت من لي لا... فاضلتك بس ده من لوازم الاشتغال بالفقه إننا لازم أنزل الحكم الشرعي ما قدرش أقول أنا داعية ولا أنزل الحكم الشرعي ده فقه ربنا فبالتالي أنا هل أنت رأيتني, رأيتني؟ أصواب لمزوا لم على قضاء فعشان كده أنا قلت إن مصر هنا النحاس قال هذا حكم فقهي وأمر نبوي ابدأ بنفسك ومن تعول ثم الأمثل فالامثل هو ابدأ حتى عندك, عندك, عندك تساوي مستوى العوازل دا لا داعي يا سماح إنما أنا حازم لعدي والثاني خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ده يعني ده حديث آخر ده في الجواز يا فضيتي ماذا ده في <تصفيق> الخير هنا اللفظ عام أي جواز ده ده واز هو ال ال المقصودين مين الزوجة ولا مين معنى ولا... اني أبدأ بهؤلاء ما هم دول طب ايه راك ما راك في قوله ص واللقمة تضعوها في في امراتك لك بها ف احنا بنروح البيت من صوتك صوت امك بدلا من أن تبحث ايوه هو هنا الشيخ يوسف بيتكلم عن المعنى العام مش حازم مش بيتكلم على على اللفظه الجرده ان انا بس انا بس القصيعه حضرتك يا حاج وليد العزيز عباره عن, عن عمل فردي هذا العمل الفردي يعود بثمرته في الدنيا والاخره معظمها على الفرد ولكن يشرك الفرد الذي ضحى اخاه المعوز الذي لا يجد ولم يقل رسول الله يعني كلوا وتهادوا وادخروا وارسلوا لانحاء البلاد لمن كان محتاجا النبي عليه الصلاه والسلام ما حصلش في المدينه إنه حمل أموال وحمل أطعمة وحمل أشياء وذهب بها ثم لما جاءوا متسولين عليه وسلم أمر أن يعطوا من فوائضهم حتى يعني يرجعوا وقد اغناهم الله من فضله لكنهم لم يكنوا لم يكنوا اخرج يا وكر خذ عشر جمال واذهب بها إلى تبوك عشر جمال إلى خيبر بعد أن فتحك عشر جمال ذباء إلى مكة لأنهم من فقراء لم يكن هذا اطلاقا إنما كانت كل بالعكس كانت تجبى إليه ثمرات لأنه هم الفقهار هم, هم اللي عندهم الأزمة إحنا ما هو أصل الأزمة موجودة عند المسلمين الـ أنت الـ هو هنا دلوقتي الشيخ يوسف بيتكلم على نقطة تانية بيتكلم على يعني وقعة تاريخية بيقول فيها أن هؤلاء أتوا إلى المدينة أيوة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام إطعام كل من يأتي إلى المدينة حتى لو كان معهمش تمام. يعني وهذا شكل أشكال الجود والكرم لكن ما قالش زي ما يقول الشيخ يوسف خدوا عربيات لوري وتبرعوا وارهاب ما كانش ما فيه ما بره ما لحضرتك الاجابه ان ما كانش فيه انا مش فاهم عايز تقوله هو قال صرم ما آمن نبي من بات شبعان وجاروه جائع وهو يعلم جاروه هنا بيجي مش تحتمل جار لا تحتمل جار في في في الشقه والسكن ولا تحتمل جار في ال الدول لا الدول هذا أمر الحكام لكن أمر الأفراد العاديين هو هذا جاري انا من ب حتى الأمر أمرنا إذا ذبحنا او أو إذا طعامنا طعاما إذا صنع لحما نفس المرق من أجل أنذي الجار أنا حنشيل طبق مرق ونودي لغزة عشان خاطئ صابو لا الجار بجواري أنا وقال إذا وقال يعني نهانا عن أن يخرج الابن من ابننا بشيء جاره محروم منه. حتى لا يشعر بال... بال... بال... بال... بالفرق نعم وبالتالي, وبالتالي, أسأل حضرتك وبالتالي أقول إيه بات إن م. في حديث يقول إيه قال الله الله عليه وسلم إذا جاء المسلمون فلا ماذا لأحد إذا جاء المسلمون فلا ماذا لأحد هذا عام وهذا هو التفرع والصدقة أما أن يأتي في عيد وفي مناسبة معينة التي أمرنا فيها بأن نوسع على أنفسنا ونوسع على عيالنا وعلى جيراننا وعلى أصدقاءنا وعلى الفقراء من من حوالينا ثم أقول لا حرموا أنفسكم من هذه التوسعات وخذوها إلى مكان آخر وكل مكان يعلم كل إنسان يعلم أن كل مكان له موارده أو مصادره خلينا ناخد يعني الشيخ حازم أبا طيب أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا وهي أننا نرى فعلا انه اهل الدوية او اهل الصعيد وفقراء مصر دولهم حق كبير دول لحمنا ودمنا وجسمنا والجانب الاخر اللي لابد ان نضعه في, في الاعتبار ان الاسلام بيعمل موازنة ان انا مش عايز اثير حقد الفقير انه يريني انا باكل لحمة يوم العيد وهو مش تاقي واللي انا بقوله برضو كده والتفقير ما هو احنا الاثنين يعني هو في اتفاق حول هذه النقطة انه انا مش معنى وجود جواز انه يا جوز ابن انا ودي اضاحي لغزة ان انا اروح واخد اضاحي كل المسلمين ورميها ووديها لغزة وافسد العالم الاسلامي وانما في حسن توجيه عشان كده قلت المؤذنة لا انا قلت ده من المقدمة انا قلته من اول لحظة يعني منذ لما سئلت في المقدمة لك انا كمواطن مسلم اضحي ااخد اودي غزة ليه بقى, بقى, بقى؟ ليه لانه عندما تصل الدعوة بتاعتي الى ان ابعث اضاحي لغزة الى منتهاها بكرة مثلا مش هيوصل نسبة ولا واحد في المية من اضاحي مصر أيوة فبالتالي سؤالك. انا بتكلم مش دي المسألة مش دي المسألة الواقعة القضية القضية, القضية القضية الآن افضل اخذ من, <تصفيق> من من من من اللي جنبي اللي محتاج وودي للابعث اللي محتاج برضه لا استاذنا حضرات هي مش دي القضية القضية هي اللي انا قلتها ليه لأن أنا من ناحية العملية أنا مش عايز تكلم نظري أنا مش عايز أقول مبدأ نظري بينتهي إنه 1% من الأضاحة تروح غزة و99% هتبقى في مصر وتقول لي كلمني عن مبدأ أنا بتكلم من ناحية العملية إنه من ناحية العملية لو أتيت اليوم في برنامج زي هذا البرنامج وقلت حاضر يبقى أنا بحصل الـ 1% اللي هيوصلوا بس ما حتش على الحضر إن إنما لا حضر شرعي أنا بتكلم مش حضر سياسي أو حضر قرار حضر شرعي إنما إحنا بنتكلم عن ناحية الشرع فبنودي واحد في المية ولذلك أنا لما بدأت في المقدمة تماما قلت إيه قلت إنه ليس معنى إنه أولا إن الحكم الشرعي بجواز إن الأضاحة تروح غزة إن أروح كل المسلمين مودين في ناحية واحدة وإنما لازم الموازنة في التوزيع ولذلك نحن نشعر تماما بالأكباد الجائعة في بلدنا ولذلك أنا شخصيا هعمل إيه أنا متفق مع أسرتي كذا أخ ثلاثة أخوات أنا هعمل إيه هو وهو هيعمل إيه؟ في حسن تنسيق علشان انا مثلا اتنين مثلا يذبحوا في مكان واثنين يذبحوا في مكان فيبقى حصل توزيع بين ال... يعني ب... انت هتاخد, هتاخد من الاربعة دول يعني مثلا غزة انا عندي مثلا بواب وعندي سايس عربية اتنين ومصر. مثلا هنا واثنين هنا مثلا في اتنين يعني لو ذبح اربع اضاعي ايخد هو... اتنين يوديهم غزة وحر لكن اقول اننا في مصر نحتاجه الى أن نطعم الجياع منعا لحدوث جرائم حسنا. ان الجرائم في مصر ذات ونجذ معظمها للسرقة معظمها, معظمها معظمها معظمها لعدم وجود شيء يقتل من اجل ان يسرق 200 جنيه يقتل امور كتفع بسبب الفقر وانا اقول إن انه حتى نقضي على نسبة كبيرة من الجرائم من بين هؤلاء الذين لازونا عملا اطعامهم واشباعهم هذا الشاب الذي عنده 25 سنه وتخرج في الجامعه وجلس بلا عمل ولا مجاهدين بقى الروح المجاهدين طب نسيبهم صحيح بيروحوا في الداهه بقى يموتوا بقى لا المجاهدون كل موظف منا في الدوله تقتصى منه ضرائب ضرائب هي بقى بقى. عفوا بس الدوله هي المسؤوله ما بتعملش ما لا بيها مفتعملش مين زعوا بيها مالهبه احسامي أنا, أنا, انا على ان الدولة هتعمل وهي لا لا ما وينه يزعوا أنا, انا اقول لها <تصفيق> انا يا صاحر <تصفيق> انا اقول <تصفيق> لدولة <تصفيق> اقول لدولة عليك ان تفعلي كذا كذا ولكن ليس من حقي ان اضرب الدولة لتفعل هو حر الحاكم هو المسؤول من قيامه ونحن ما مذكرة ماذا قيامة فسيبهم يموتوا بحي لمن قال هذا او ده, ده اللي في غزة حالتو سوف عن اللي في غزة مش كده انا بتكلم عن.. انا عايزة سترفضي لما حصل الزلزال في مصر وجيت الدول العالم الإسلامي تبعت لنا معدات لتعين في رفع الأنقاض وهم كانوا محتاجين في بلادهم غلطانين ولا صح؟ من قال إنهم كانوا محتاجين, محتاجين. محتاجين. لم يمكنوا صراحة. لنا إلا ما فاض عن حدثهم يعني حضرتك ترى إنهم لم ما يبعثوا من بعث هتلي دولة فقيرة زي باكستان اللي الواحد فيها بعيش على خمسين ربية في دافستان وإندونيسيا بعدها. هات لي هات لي الهنود الهند. اللي سنو... بيعيشون على. لا اللي... الهند حكومة مش مسلمة. يعني أنا سيد دلوقتي الناس اللي في مصر عشان حاذي. ما قلتي ما نسيبش. ما أنا قلته لا, قلت حضر... لا ما حضرت بتقولي النص والنص. أنا دلوقتي عدد نص دم مش قاعدة عندي, عندي, عندي عدد أكبر من الناس محتاج يبقى طب بدلهم و... الأربعة كلهم لا أد... واسيب الناس اللي غلابة اللي الناس زاية وصرت يعني يعني لحظة مم... واحدة. لحظة, واحدة. لحظة واحد. أنا بنيت كلامي من أول لحظة على جزئية أرجو أن تكون واضحة إنه الإنفاق قائم على حسن سياسة الإنفاق والتوزيع فلما يبقى حد العوز هنا ضعيف جدا وهنا أعلى شوية وهنا أحسن شوية ما ينفعش ادي الاحسن شويه لمجرد ان هو قريب وبالتالي قلت ان المرابطين هناك في هذه الارض وبيعاقبوا ماقدرش اوكل الفقير والله برده فيها قولان يا على كل حال انا ارى أوه. ان المصري والفلسطيني اسمهم عندي مسلم ولا استطيع ان افرق بسبب الجنسيه وانما ارى عين. ان ده برده مسلم كنا هم يا, أفز. يا أفز. اللي في الضفه ولو تعرض اهل الضفة لهذا يبقى نفس الواقع احنا ليه بتفاضل لو قلنا هم اسلاميين لان ده الواقع الوقتي انا بتكلم عن, عن ناحية نظري نقول قلنا امة اسلامية فرقنا بين دولة وبين امة انا بتكلم انا عن امة مش عن دولة وبتكلم احدش يقول اخير خمس ملايين عاطل اللي... في مصر, مصر ولا فلسطين ما فيهاش عطلين لا لا لا لا لا لا مثلا لا لا لكن انا بتكلم سياسيا انا تهلا امة معناها ايه معناها ان انا علي في هذه الامة اني اقوم باطعام جاري لازم. ما امن بي لازم. من بات شبعان لازم. وهو جائع وجره جاع وهو يعلم ما آمن به نازل عنه الإيمان معنى هذا إن أنا بأقول لأك بأقول إن نحن الأول إذا اكتفينا وإذا اكتفى أول محلة وإذا فاض عن حادث مصر فاض عن أولادها مستعد أنا لأقوم بجمع هذه الأموال وأذهب بها إلى غزة وأعرض نفسي للنار من أجل أن يطعم الناس هناك هذا انا أنا لأقول كل يجمع زي الأشاعرة يجمعون أقواتهم ويقسمونها فنحن وهم سواء. خلينا ناخد التليفونات التلفونات سلام حميد اتفضل من أسرتك خرجت على حضراتكم. ده أبناءنا محمد. اتفضل سلام حميد. شكرا. سلام الأخير أوراد. سلام نوري فند. وكرسون تطريبين. وتبالس صح سلام. نوطيين هتكلم فيهم. بازورعة شديدة جدا. صد صد واحد أنا مع الشيخ يوسف البدري إن أنا أكفي الأول البلد وكفي الناس اللي موجودة حواليا. وماذا كذا اللي يفيد مني؟ أبقى أوديه للناس اللي يحتاجين برا. هي حاجة. الحاجة الثانية أرجو إن إحنا. الشعارات الرنانة بتاعة منصة اخواننا المرابطون الفلسطينيون اللي موجودين في غزة والمحاصرون والم... واللي بيتقتل كل يوم واللي واللي واللي واللي اللي شايف إنه هو عايز ينصرهم صح يروح يعيش في وسطيهم ويسيب البلد الوحدة والناس اللي والحكومة اللي مش كويسة والشعب اللي هو غير متعاون مع الحماس ولا غير متعاون معهم يبص شوف النقابة طب طباعة والناس اللي بتحكوا وهي بتتكلم في التلفزيون ديت وهي عملت ايه في الزلزال وعملت ايه في الدويقة وعمل وحتعمل ايه للناس بتعمل ايه للناس الغلابة نفسي اشوف حملة عملوها نفسي اشوفهم بيعملوا ايه غير مجرد حماس حماس كلام كلام كلام كلام كلام ولا اكثر من هذا وشعرات رنانة شكرا ولله اخو المرابطون يا جماعة كفاية شكرا شكر ستساعد ستساعد, ستساعد مساء طيبين لأن, لان الحوار ذهب عن البعض الفقهي ودخل في السياسه فاسمح لي اعمل مداخله سياسيه ويعني من حضرتك تديني فرصه اتفضل الشيوخ الافاضل دلوقتي على رغم اختلافهم في شؤون فقهيه إلا أنهم اتفقوا في حاجة واحدة انه الموضوع في مصر هو الامة الاسلامية يعني خليني لو تسمح لي اقولك انه دي مبالطة مالهاش علاقة بالواقع مصر من ايام حطمة الثالث معروفة بانه دي حدودها لما يجي النهاردة الشيخ حازم يكلمنا على انه خطوط سايكو خطوط وهمية والموضوع مش حقيقي لا دي الحدود الحقيقية المصرية ودي لغة يتكلمها شيخنا الصادم واللغة غير متفق عليهم وما يسمهاش العالم لما نتكلمها نعم واللغة بتنحي النظام المصري جانبا وأشوف على الشاشة دلوقتي إن شيوخنا الأصابر يقولوا إن احنا اتفقنا بإن الموضوع مش دولة الموضوع أمة إسلامية لا الموضوع دولة لإنه لما نتكلم على إن الموضوع أمة مش دولة بنروح لمشكلة بخمة جدا في عدم الانتماء لمصر فيطلع لما ناس تقول نقبل بأنه مليدي يحكمنا لأن الانتماء راح لا. ليه مليدي يحكمنا لأنه مسلم لكن المصريين يقولوا فيهم طب الفكرة كده تبقى مثل أخضطة شيخنا الأصاد الأجلاء نحتاج منهم يكلمونا بس عن الفقر لكن لما تحضروا فيه السيادة ممكن أتكلم معك كلمة كيا كيا بسيطة يا أستاذ ممكن أتكلم معك حضرتك كلمة بسيطة المرجع بتاع حضرتك هو اللي بيؤدي الى الحكم اللي انت تقول يعني لو المرجع عندك اسلامي هتعرف ان الاسلام يرى ان المسلمين شيء واحد لو انت عايز المرجع حاجة تانية اللي هو الواقع مثلا او النظام اللي مش الدستور, الدستور والقانون وكل تقول, تقول انا ليس مرجعي الفكر الاسلامي او العقيدة الاسلامية او الفهم الاني وان انا مرجعي مثلا ان شخص بصور ساعتها اقول لحضرتك انا مش, أحيان أحيان مش مختلفين, أحسنت رود أحسنت رود أحسنت رود مختلفين دا دا في الرأي احنا مختلفين في المرجع طبعا, طبعاً, طبعاً, بارك طبعاً, طبعاً, طبعاً, طبعاً, طبعاً انا اللي قلت امه اتفاضل انا اللي قلت امه اللغة دي اللي اتعودين عليها دايما انها لغة تحمل في طياطها تكثير اذا انت مش هتقرب المرجعية الدينية فتقر بغيرها فانت برج لا خليك ظاهر من الكلام يعني بلاش تقول حاجة ما قلنهاش انا و هأتي محدود تب فضل فضل بس اخير خلص, خلص فضل فخليني اتامل بس المدخلة فالأخي مصر او رضي زي ما حبرتك عام انها لا بقول ان مصر للمصريين مصر مش للأفكار الماضوية اللي موديانا في 60 70 مشكله مش قادرين نفوق من منها بشكرك اتفضل مصر للمصريين واضحه واضحه واضحه النقطه بشكرك استاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حالك استاذ جمال اهلا بيك يا سيد مرحبا بالضيفين الكريمين كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد على الجميع الله يخليك اتفضل اتفضل يبدو أن الشيخ حازم لا يعيش في مصر ويفرق بين غزاوي مسلم وغزاوي مسيحي اولا لي سؤالين وملاحظة اولا هل أصبحت مصر من الدول الغنية مثل الولايات المتحدة كي ترسل بالاعانات والأضاحي لدول وشعوب أخرى ونترك أهلنا جوعة ثانيا هل تعلمون أن هناك فقراء في مصر لا يرون اللحم إلا كل عام فهل يصح أن نحرمهم من أجل غزة وأخشى أن تكون القضية هنا المسلمون والإخوان المسلمين وأين ملايين محمود الزهار التي حملها من إيران؟ الملاحظة عن حلقة الأمس يا أستاذ جمال أيضا. أعتقد أن السبق الصحفي والإعلامي هو السبب في التجريح والفبركة والبروباغاندا التي حدثت مع الزبيحتان نادين وهبة. شكرا شكراً جزيلاً سجاد. السلام عليكم. عليكم السلام وصلاة الله. أنا مرجعتي الإسلامية <تصفيق> مية مية. <تصفيق>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 خروف يعني صح أي صح صح صح يعني الان يعني بالعظم يعني, آآ آآ يعني قبل قبل قبل الدبح والتنظيف يا مش يعني يعني جنيه. تعرف جنيه انت في, في مصر ابوي زمان الله يرحمه في بن الشعب مره قال لهم هو الدكتور بياخد كام كيلو لحمه في, في مصر هنا مرتبها ممكن تقيسوا ب2 3 كيلو لحمه معايا حضرتك اللي حصل سعادتك وبمنتهى الامانه وانتو عمالين تقربوا الموضوع بطريقة لا تقربوا الصلاة ان الجماعة المنحلة اللي هي تحلت يعني حضرتك م. مهيجة الدنيا كل سنة علينا بهذا الموضوع غزة وحماس م. ولو ان حماس لما جوم هنا واحد بيكوي شعره بالسشوار ولابس بدل سنين وراكبين عربيات شبح ويقولوا شعبنا جعان كم مليونير فلسطيني بيتبرع لغزة لو حضرتك يا حزم بي عايز انا سيب لك دمريدي في الكنترول حديك اسماء المليارديرات الفلسطينيين احنا متفقين احنا متفقين لاحظة فاني لا ما يشملاش معاطع لو سمعت في انجلترا وفي مصر وفي ايطاليا وفي لبنان وفي الخليج مليارديرات احنا متفقين معايا حضرتك لحظة واحدة م. اللي ما تعرفوش حضرتكو والله العظيم 300 موظفين محترمين ورجالة محترمة بشنابات مصريين بيقفوا يستنوا كيس في هذه البلد اقولوا قولي هذا استغفر الله واستغفر الله عليكم قول اقولكم قولا اخير نا اخفر اللي تحتاجه عزة يحرم على غزة اشكرك سيد جهاد شو. سيد هشاف يا خير يا سيد جماد كرسان الطائبين سيدليك سيدليفك الكرام الله يخليك وفي وفالحقيقة احلق بس على مدقة الاستاذ سعد والاستاذ جهاد الاول الاستاذ سعد قال ان مصر حدودها من اول تحوطمس هي زي لا لا الكلام ده مستحيح تاريخيا وارجوني يراجع اخرى التاريخ بجد تحوطمس مصر الفرعونية لم تكن حدودها الداخلية دي فقط دائما وابدا كانت تمتد للشام حتى الرافدين وكانت تمتد جنوب السودان وكانت دولتين لم تكن مصر دولة غير امبراطوريه الا في عصر الانحلال اللي هو العصور الاخيره اللي ما قبل الغزو الروماني الاسطرمي سنة الاخيره من الدوله الطرانيه وانحلت واتهزمت وجالها الرومان. في عز على حول على إن ذا الحد يعني من الإطار. اه, آه بس, بس دائما كانت تعيسة إمبراطورية للشام. و... أيوة ده موضوع تاني. ولا... مو... من في... لا لا أنت تاريخ. لا تاريخ. كانت النقطة الثانية يا سيد جمال انه قال ان دي لغة الأمة لغة عرفها العالم. وده كلام غريب ومختلف خالص. بالعكس العالم لا يعرف الدول دلوقتي. الأول الوقاع. نعم. الاوروبا دلوقتي كلها موحدة. الالماني مع الفرنسي مع الانجليزي. عارف بينهم كم مهمين. الحرب العالمية لوحدها. التانية ستين مليون قتيل، والحضر عم نقولها عشرين مليون قتيل، والحروب على مدى الكورون. دلوقتي دولة موحدة. هي. عايشين في امة. الامة الاوروبية. وبيسعوا لينضموا دول من اسيا بتنضم. يبقى اذا العالم لا يعرف اللغة دي العالم لا يعرف اللغة الصغيرة هو <تصفيق> هو العالم يعرف يعرف الاتحاد الاوروبي او الولايات طب والاتحاد الاوروبي واحنا وحشينه واحنا ما مفي... فيش دي بقى اتحاد عربي محطش. او اسلامي ما حد حد قال لا طيب ما هو بيقول العالم لا العالم ما يعرف اللغة دي بسالك هو بسالك ان هل في حدود لمصر ولا ما حدود لمصر هي دي النقطه الجوهريه دي دول بس في دول وفي اتحاد يعني الاتحاد الاوروبي عمله واحده ودنيا واحده جيزه موضوع ثاني سؤال بشكل بسيط هل في حدود جغرافية سياسية لمصر هذه الحدود طبعا في, في حدود جغرافية سياسية وكتر. وكتر. ولا لم في وفي انتماء في انتماء في حدوده في امه ولا في انتماء وهنا بقى هل في تناقض بين الاثنين ولا لا لا ما فيش تناقض انا على هقول الثالثة على النقطه الثالثه بقى بالجمال النقطه الثالثه وخطيره جدا, جدا ان ما فيش دوله في العالم مش مصر بقى امريكا م. امريكا لا تستطيع ان تعيش مفرده امريكا عامله حيز اطلنطي ومضمه ليه اوروبا وبتسعى لضم اوكرانيا وجورج شوف شوف كام كيلو لازم فيش امه وحتى امريكا القوه العظمى تستطيع ان تحمي مصالحها بمفادها كذلك مصر لو لم تكن في امه او في وحده لن تستطيع ان تحمي في كل الامبراطوريات دي وفي الكومنولث وفي الفرنكوفونيه وحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي ايوه بس احنا هو ده اي حاجه عشان ابقى واضحين يا شباب كلنا بنتكلم موضوعنا الرئيسي عشان البصلة ما تتوهش مننا انه لما بكون في اضاحي هذه الاضاحي الذين يعيشون في الحدود الجغرافية السياسية لجمهورية مصر العربية اولى ولا اللي عايشين في غزة اولى هو ده عشان نحرر موضوع الخلاف زي ما بنقول لا الكلام مش صحيح الترخيل من مسجلات امبراطورية دائما الا في عصول الحلال ووقعية الحلال العالم كله في امبراطوريات نقطة الاضاحي بقى ستنظر ايوه بالضبط كده اه نقطة الاضاحي انا والله مش مختلف يعني مم. مع الشيخين الفاضلين كل هو الو وكل رأي له وجاه يعني تمام فليه ما يكونش مثلا ايه خمسة في المية نبعثه خمسة وتسعين في المية هل بس لسؤال حتى لو افترضنا خمسة في المية هل خمسة في المية ده احنا بي في اسره فقير انا الشغاله عندي بتجال وفيها بتوزعها على جيرانها وهي محتاجه بس فقيره الكريم الانسان الكريم لا يكون اناني والله الشغاله بتوزع نص اللي بتجنها على جيرانها في المية دي خمسة في المية دي مش هنقصونا يعني مش هنقصونا مش هنقصونا وندفع عوض اشكرك اشكرك يا محمد لسه كتير فاضل في بس مش تفضل يا استاذ محمد تفضل مساء الخير يا الصح بيك انا والنبي بس انا يعني بتفرج على الحلقه دي من الاول وبصراحة دوشت يعني احنا بنفتح مواضيع احنا احنا في احنا في غير عنها ايضا احنا يعني اذا بتقول موضوع غزة ده موضوع مفتعل من منهم فيهم وهم مشاكلهم بينهم الضاع بين بعض وبتعود علينا من ناحية دينية على اساس سياسي مم. يعني احنا بنستغل الناحيه الدينية ونحطها على السطح وهي اساسها سياسي مم. فاحنا عايزين يعني زي ما تقول ايه نجنب الديني لوحده والسياسي لوحده يعني نعمل ايه دلوقتي يعني, يعني يعني يعني فقراء, مصر, مصر, فقراء مصر اولى بس كده خلاص اشكرك قرارات مصر اولى محمد خلونا نخرج الى فصل ثم بعض الفاصل نواصل هذا الحوار نتلقى كل مكالماتكم الهاتفية نستمع الى تعقبات من ضيوفنا الافاضل تابعوا الاضاحي هل نذهب بها الى غزه ام ان مصر اولى هكذا انتهت انتهى النقاش الى بهذه الجملة البسيطة او يعني وصلنا في النقاش لهذه هذه الجملة البسيطة وفي وجهات نظر مختلفة بعضها سياسي وبعضها فكري وبعضها شرعي وبعضها يعني اجتماعي شخصي شخصي وبعضها شخصي لكن على الاي الاحوال طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا هنا بنحترم كل الاراء وكل لوحق في ان يودي برأيه كما يشاء لو تسمحونا شوخنا نفاضل نحنا نواصل تلقى التلكنات برادة اصحاراتكم سيد يوسف تفض انا والله رايس الموضوع انه مش هو لديني ولا حاجة بس انا بستغرب حاجة واحدة نعم. الشعب المصري كله أو, الشعب او الطلاب او الناس دي تحركت بشكل غريب جدا على المشكلة في غزة والحصار في غزة ولكن سبوا جميع المشاكل الداخلية مم. في حاجة تانية بقى عايز اقولها ان عليها برضه الرد فيه يعني في مصدره عشان يعني الشيخ الافاضل سابوا كل المشاكل سابوا الشيخ الازهر اللي سلم على شيمون بيريز سابوا كل المشاكل اللي قدامنا سابوا المشكله لا لا هم دي سابوا منها خالص هل نودي الضحايا لغزه ولا لا ولا لا فدي مشكله انا مستقبلها يعني هي دي بس اللي شكرا أستاذ يسح أستاذ حمدي اللهم سألخير جمال بي سألنوري فن كل سلام طيبين وحرك بالصحة والسلام وتحياتي للشيوخ الخفاض الموجودين أهلا بك فن أه حضرتك هو بالنسبة لل... للرأي الشرعي في الأمر ده أنه متالي لغضا ده فإن نحن نبعث للإخوة في فلسطين أكيد بعض من تبرعات المصريين تمام وأنا شايف أن الكبير دائما عليه مشؤولية يا جمال بي يعني من الصعب علينا أن ننتخل المصري هذا القزم الذي لا يفكر سوى في نفسه لان مصر اكبر من كده بكتبه. لا لا هو, هو طبعا وتاريخ اللي بتقوله حضرتك سليمية في المية ومش متهال ان يعني هنزداد بتشوف انه لمانا ان احنا نتحمل مليون ونص كمان معانا يعني على ما اعتقد ان الامر في كتير من يعني انا حضرتك بغض النظر عن المهاترات السياسية او الدخول في قضايا على مستوى انساني الامر الامر ان احنا في عندنا ناس محاصرين و... وحالتهم بؤس ايه المشكلة يعني احنا تمام. مصر اللي الامه العربيه سنين طويله إنها... انها تبعت لدول اشكرك استاذ حمدي استاذ يوسف عماد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ كلام منتخيف وحرق بالك بالصحه والسلامه يا فندم عندي ثلاث اسئله وسؤال استفساري بعد اتفضل انت هل يجوز قبول اضحيه من شخص سارق او فاجر وهل يجوز اعطاء الضحيه لشخص سارق او فاجر وهل اختيار الضحيه وذبحها امام عينيك أفضل ام قال الانسان ام توكيل اخر بالذبح م. سؤال استشاري هل سترسل الاضاحي ام سترسل النقود لتجار المواجب بفلسطين للقيام بالذبح شكرا شكرا سيد يوسف معايا فضل السلام عليك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا بشوف ان اعطيه الخميس كل سنة وانتم طيبين وحريص في الصحه والسلامه طبعا انا مختلفه تماما مع الاستاذ خالد وبحترمه جدا نعم اه والشيخ بدر الشيخ بدر الحقيقه بتفق معاه تماما م. لانه هو الحقيقة انا يعني انا مش معقولة ابقى انا عندي ابقى شايله مثلا حاجه اروح اوديها لحتى للشارع اللي ورايا وانا اللي جنبي تعبان فانا او لو بان احنا طبعا انا في الناس اللي قالوا في الاول مش هكرر كلامهم بالنسبه لفلسطين اولا هو صغير وبعدين المفروض أنا لما ب... أنا عندي مثلاً حد المليونيات اللي هم ب... ب... بياخدوا فلوس بلابل م. أنا قابلت في السويسرا وقابلت في فرنسانيس لا تتخيل وفي السعودية فهم مفروض ده مليون ونص لو هم كل واحد اللي هي اللي ال... ال... ربنا سبحانه وتعالى قال ياخد منهم يعني ربنا مكلفهم هم أن هم ينفقوا على أهلهم م. وبعدين مش معقول إنه مصر طول عمرا إحنا تعبنا أصد جمال لا لا مش لازم نتعب على فكرة ده واجب... لا إحنا ماشي إحنا مصاعدين واجب على من... على جميع المستويات هو واجب ولكن يعني هي هو الخلاف اللي معلش اسمعني لو سمحت آه اللي, اللي بيتعبنا نفسيا احنا م. طول عمرنا مع غزة وطول عمرنا بنديهم انا 6 عجوزة عن 60 سنة نعم. ولكن عارف حيثك اللي بيحبطنا مع ايه ان احنا بنبقى احنا واقفين معاهم وبنديهم وبنعمل لهم فاتح اللهم المعبر تفدالوا يا حجاجوا ووقفل لهم بالعربيات فدالوا تعالوا وبعدين ان اليوم عاملين يعملوا مظاهرات ويشتموا فينا يوم ما هدوا المعبر بدل ما يروح النحية التانية ويضربوا إسرائيل هم بيضربون أحنا مزاهرة ومعرفش فين فدي بتبدي حالة نفسية إحباط بالنسبة إحنا ما عندناش مالة أن إحنا نساعدون ما عندناش مالة بس أنا عندي ابني أنا أولى واضحة نقطة بسكرك وبعد النفسية متعبانة من بسكرك سيد نبو يا سيد أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله أصدقائكم بالعيد برحمة فضلت شخيح وحضرت بيض وحضرت الشيخ يوسف وفضلت الأساس حاجم الأمر باخترار شديد زي ما هم معلمونا انه في خلاف سئة مؤتبر وفيه خلاف غير سياغ غير المعتبر مم. انا مش هتكلم في البعض يعني بعض المهاترات بتقالبت ومصريين و... هتكلم في الناحة القائلة حتى تخصص حلقة لها الصعب. اذا كان ده خلاف سياغ المعتبر ليه نعمله مشكلة مم. وكما قال الشيخ يوسف نقرا عن امام الشافعي رأي صواب يحترن الخطأ ورأي غيره يحترن خمصد فصحيح الخلاف السياغ المعتبر في رأي, رأي واحد صحيح لان اشنا اقول ايه ما تتفل النور تفتح النور الاتنين صح لكن في واحد له اجر واحد له اجرين فاحنا مش هنعمل مشكلة بين يعني مش هقول اخيين اخيزين يعني شيخ وتلميزه والشيخ خازب والشيخ صلاح يعني يعني و... رأي حضرتك ايه بقى يا انه انه اللي, اللي عاوز يودي لا لا ينكر عليه واللي عاوز يودي وغز ينكر واللي عادي هنا ينكر ومن عمات مشكلة حتى ان فيه المتجرقه على الاسات ذا وده شيء انا اراه من احد سلبيات احد سلبيات ما بقولش كل يعني احد سلبيات بعض البرامج اللي بيجيبوه الناسي نظره هو اشكرك جدا في الجميع شكرا جزيلا معانا الاستاذ عادلي من رمال فضل استاذ عدلي السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله وبركاته انا ممكن أدخل احكي طبع. وجهة مظهر في الموضوع فضل افضل افضل استاذ بدالي الاضاحي تدخل لغزة واحنا مش ضامنين اصلا ان هتدخل غزة وتخرب على المعبر م. لا انا وجهة نظري ايه انو وزيعها في مصر مم. ونحاول ندخل أضاحي اللي أصلا هي الحجاج هلنا في السعودية بتعثروا إنهم يدخلوها لا إنسهل اللح... ال الأضاحي المسعودية نحاول ندخلها لغزة ونحاول كمان ندخل لفقراء فرق... مصر مش مشكلة نعم. يعني إحنا الحمد لله ال... ال... <تصفيق> إحنا أم غنية جدا بس نحاول ندخل الأضاحي إيه اللي بتطلع من الحجاج هلا موجودة بكرة دلو عندهم فائض نحاول ندخلها لغزة ونحاول ندخل لمصر المشكلة مش ان فقراءنا في غزة هم اطلع مش فقراء يعني احنا لو فتحوا بس المعادر الحمد لله رب العالمين عنا احنا كشعب فلسطيني نصرف على كل اهل غزة نعم يعني المشكلة ان الاليات مش موجودة ومش متوفرة هذه المشكلة اشكرا سيد عبد الله يجريكم كل خير شكرا جزيلا مين معنا سيد زنادي اتفضلي ايوه مساء الخير تحياتي لكل كل الزيوفة اهلا بيك يا يعني أنا بقول حاجة الأقربون أولًا واللي في المناطق العشوائية جابوا تصوير مرة على حصار غزة م. وشوفنا الأطفال وأولياء أمورهم مسكينهم اعملي مقارنة بين الأطفال دي في شكلها العام وفي لبسها ومقارنة بأطفال العشوائيات في مصر يعني في الأخير إحنا ما بننكرش إن في نك احتياج في غزة هذه مسألة غير منكرة ولكن هو ال لا إحنا في حاجة مثلاً بس هو ده الماهود مثلاً بس كورك ساسات ساسات استاذ ثابت فاضل يا مش عارف خير يا استاذ جماعه بس هنوري يا فندم بمشي عليكم وعلى ضيوفك اهلا بك سيدي أه والله أنا رأي الشخص ابن بلدي اولى مم. في ناس كتير جدا أو أو محتاجين تمام ده راي الشخص أشكرك شكرا جزيلا استاذ ثابت كده يعني إيه أنا بستاذن حضراتكو ان بس نستمع إلى تعقيبات من ضيوفنا الأفاضل ونرجع ثاني نتلقى المكالمات الهاتفية شيخ نصر بسم الله الرحمن الرحيم أنا ضمن التعقيبات التي يريد ان ارد عليها اول شيء قال احنا دولة مش امه هو للاسف يعني لم يدرك ان كلمة دولة وامة لا يتناقضان ولا يتنازعان نحن امه اسلامية تجمع كل مسلم على مستوى العالم ولكننا دولة مصرية لنا لها انتماءاتنا ولنا لها احتراماتنا واعتزازاتنا ويعتز كل واحد فينا بانه فلسطيني او بانه مصري او بانه حجازي او كذا هذا لا ين ينغل الانتماءات لكن نني أقوله كلمة أمة معناه معنا أن نني والذي في الصين والذي في الهند وحدة سلوك قال كل يتدعي عند الصلاة لقبلة واحدة ويقرأ قرآن واحدا وصحيح هذا هو معنى أمة وبالتالي فأنا يمكن أن أنقل ما فاض عني إلى هذه البلاد شيء سؤال شيء ثاني الذي قيل بعضهم يطالب يعني مثلا يريدون أن يقولوا ان الحج يجب أن صم ما دامت الأضاحي يبقى خلاص دائما الحج وننفق الأموال على الفقراء في مكان وكذا أنا أقول إن السودان لما نسيت السودان الآن رغيف الخبز فيها 100 جنيه وهي دولة أشد توجعا من إخوتنا الفلسطينيين في غزة الذين في أرض المحررة رد الله ولو أرض المحتلة أقول إن لماذا لا نتكلم عن الشمال؟ لماذا نركز على آل غزة بالذات؟ قد قطعة فلسطين هي بالنسبة للعرب والمسلمين قطعة سورية. أشأ... يعني أول القبائل وثالث الحرمين يعني. لا, بزاد... لا و... ما نقولنا إذا جاء المسلمون فلا فما أحد.لا عشان بحاول أرد بحاول أرد على في لماذا نركز على موضوع فلسطين فب... يعني بقول كذلك من ضمن الكلام الذي قيل والذي يعني يحتاج إلى رد وهو بعضهم قال نرسل بعضهم قال لا نرسل انا أقول المسألة هنا ليست مساله شخصية. نحن لا ندخل السياسة في الدين في السياسة. بالعكس احنا حاولنا ان نبعد السياسة تماما وان نتناول المسألة تناولها ثقيا حتى يمكن انا وابني اخي العزيز شيخ صراءة شيخ حازم يعني اقول نحن اتفقنا على ان المسألة لا تحتاج الى ان نسيسها او ان نحاول لدينا السياسة او نسيس او ندين السياسة نحن نتكلم عن مسألة ثقية بحثة محضر انا هنا عندي والذين جاءوا من الاشعرة هم تابوا النمور هؤلاء كانوا فقراء وكانوا يعني قد بلغ بهم الماء ما بلغهم من هنا اقول ان كل هؤلاء الذين تتكلمون نشكر لهم شكرا لرائهم ولكنني اقول لهم ارجو ان تجلسوا بين انفسكم وبينكم وان تناقشوا الامر المساله ليست مساله اضاعه وقت في برنامج على الهواء انما المسألة هي بحث مسألة عميقة لانه انا قد قد, قد اعذب من قيامه لأني رأيت أحدا جائعا ولم أطعمه يعني ما آمن بي من بدا شبعان وجره جائع يعلم من هنا أقول إن أهل مصر أولا إذا أكفين كفينهم إذا اكتفوا وإذا وردنا أنهم زائلا عن الحاجة فإنني أقول نعطي هناك ومرة أخرى أكرر منعا للجرائم منعا للعدوانات منعا لإحساس بالحقوص تمام, بس بس. تمام شوف أنا الحقيقة من خلال خبرة الإنسان في التعامل مع جمهور الناس أكثر شيء يقلقني أنه تبقى المفاهيم مختلطة ومش مفردة ومش واضحة عشان كده أنا عايز وأنا بتكلم مع إخواني ان المسألة تكون عبارة عن مفردات كل مفردة منهم تكون واضحة المرة واحد كلنا يعلم حالة الاحتياج الشديدة الموجودة في مصر وحالة الجوع وتعب الناس وفاقتهم ولا شك ان الانسان كما قلت في اول لحظة من هذا البرنامج وهذا ليس كلام جديد انا اكرره الان لثالث مرة ان الانسان يشعر بانتماء عاطفي شديد لحالة الجوع الموجودة عند الناس ويضاف الى كده انه يثور حقد الفقير اذا جاء يوم العيد ووجد نفسه جائع تمام فالكلام ده احنا قلناه من اول لحظة ولذلك احنا ودي النقطة الثانيه احنا في هذا البرنامج مش بنناقش قضية نقطع ايه ونوصل ايه لا احنا بنتكلم لانه في نسبة مئويه بنتكلم هل وارد ولا مش وارد هل وارد ولا مش وارد النقطة الثانيه الثالثه النقطه الثالثه <تصفيق> النقطه الثالثه <يا> <تصفيق> الله فيك اه والله خلي حضرتك معايا كده النقطة الثالثه اللي هي في منتهى الاهميه انه اهل ان الفلسطينيين نحن نعرف ما فيهم من عيوب وجرائم ونعرف ما لهم من حقوق ايضا احنا عارفين ما انه فيهم اغنياء والاخ اللي سأل هي الاضاحية هتدخل ازاي هم مش هيدخلوا معزة ولا خروف هو الفلوس بتتحول بالبنوك وبيشترى من السوق الداخلي والناس عندها يعني فلوس يعني يمكن ده <تصفيق> رد <تصفيق> رد على اللي كان بيسال فبالتالي والحاجات دي ارتفعت ده سؤال تاني مهمين كمان ارد عليه ارد ورد عليهم ما انا هرد على النشاط الاول برض برض لحظة برض. واحدة حضرتك <تصفيق> لحظة واحدة فالفكرة جاية منين جاية من انه احنا عارفين ان الفلسطينيين فيهم اغنياء وعارفين ان فيهم من تخلى عن قضيته طب ما زي كانت مساله مساله فلوس ما الأغنياء يحولون الفلوس وتنتهي المسألة عشان كده بالضبط عشان كده, كده أنا لا, لأ, لا لا لا في نقطة مهمة ما هو مع الأسف الشديد إن مسألة التحويل مش متاحة لكل أحد دي متاحة لمنظمات إغاثية محدودة عظيم يروح يحط الفلوس للمنظمات هو ده اللي الانتحاد ال أطباء العرب مثلا بيقول لا بس إحنا بنتكلم دلوقتي إحنا يا لا لحظة رحظة أنا مع حضرتك بس لحظة أنا سألت حالك سؤال كان كان مباشر وصريح قلت لك أنا بكرة الصبح ان شاء الله بعد صلاة العيد اروح اودي هنا ولا اودي الاضاحي بتاعتي غزة ولا آه. اوزعها حسب ما تعودت ليه انا قلت لحضرتك انت واحد من نسبة مئوية تقل عن واحد في المية هيعمله كده وتسعة وتسعين في المية هيبدو لذلك انا قلت لحضرتك مش الفكرة النظرية البحتة لا انا بتكلم واقعيا ان انا عندي ناس فلسطينيين بقى اغنيه فيهم ناس تخلوا عن قضيتهم فيهم ناس حلوين فيهم ناس وحشين انما بكرة الصبح عندي ناس جعانين هناك علشان فلسطينيين غلطانيين عشان مصريين عشان السعوديين انما في الاخر عندي ناس جعانين هنا وناس جعانين الله يفتح عليك فانا قلت ايه انا قلت وانا كل بكل مع المصريين انا ما... سبحان الله البواب وساس العربية والخ... والكنات في الشارع انا بكره دلوقتي انزل اقابل انا شاعر بما بلدي قريتي فيها, فيها حضرتك حضرتك إذا انما حضرتك حضرتك انا ارى انه ياخد من من الناس والبواب والسايس العربية ويروح يدي لحد في غزه لا محلح. لا حضرتك أنا حد أنا قلت قلت انه ياخد 99 يوديهم للكناس والبواب وابن البلد في واحد, في واحد في المية هوديه ايوه الاهل غدا اخده من الكراش والبواب وده النقطه النقطه الواقع كما اعتقده إذا كان غير كده طب طالما انت بتعتقده يعني أنا أراه وهكذا بعيني أراه هكذا وقد بعيني أخر بعين أخر. وقد يراه ولذلك انا قلت للفاضل شيخ يوسف ان انزال الحكم الفقهي ده فرع عن تصور الواقع عشان كنا بتكلم عن تصور الواقع اللي بيخليني أقولك سألوه استاذ يوسف هل في أضحية من شخص سارق أو فاجر أو إعطائها لشخص سارق أو فاجر بس اسمع لي حضرة قبل هذا لا أنا فهم سؤاله وأدركت الكلام بس هو م. في نقطة إضافية في منتهى الأهمية م. اللي هو ذكرها كذا حد ذكرها وأنا حزين نكتشف مع بعض شعبنا شكله إزاي أن يقولك مصر تعبت الكلام ده ملوش نهاية على فكرة يعني لو عايزين نحجب بخيرنا عن غيرنا ده واجب واجب مسألة يعني بغير م... غير وغير كده المنافس. بقى هتلاقي انه جوه مصر اهل المنوفية مش عايزين يدوا الغربية والقاهرة ما يدوش اسكندرية ويفصل حلوان عن القاهرة عشان ميزانية بتروح كذا وبعدين اهل البيت وبعدين خالتي وعمي وتلاقي الأنانية مذهب لا نهاية له لأ إذا كانوا يتصلوا لا, لا أنا مش أنانية هنا الأقرب أنا أرد عليك أنا أقول لها لأ أنا ما كملتهاش بس لا أنا ما كملتهاش كملتها أنا ما كملتهاش أرد على إيه مانح أرد على نفسي أرد هو الذي حدد من أولى بالمعروف مش ده لا أصده حضرتك بترد على حاجة الخادية الأنية أنا لما أدي خالتي وعمي الفقراء ولما أدي أخويا الفقير والذي ابن الخير فقير هل هذه الأنية لا. الاجابه, لا. الإجابة انه لذلك النقطة التالية اللي انا قلتها ان اللي احنا بنناقشه زي ما احنا نقشنا ناحية العملية ايه كلمة بسيطة اللي هي حد الفقر أنا, انا عطشان وعايز اشرب لكن ده هيموت لو ما شربش ده فرق في احتياج الماء عشان كده انا وافقت على اله قالو... لا وانا اللي موافق حين... معاه عليها أه. يعني هو اذا جينا الاختلاف لا انا موافق معاه عليها بخلاصي مفيش موضوع وهو اصلا مفيش موضوع هو احنا متفقين ان احنا اذا فحصنا الموضوع ولاقينا انه اهل غزة عندهم ما يطعمون ما بيموتوش من اللي بيجيبوه مع التلفزيون يقولوا ان احنا عشان ما عندناش قود 3 ايام والاونر وا تقول ان انا ما عنديش غير 3 ايام وتفرغ ال هي المحاصيل وعندي محطه الكهرباء هتتقطع انا بتكلم عن واقع مش انا اللي بقول <تصفيق> الاونر <تصفيق> وقالته وال... مصر بتدي غزة كهرباء وما ما تقطعش يا مرحبا <تصفيق> انما انا بتكلم عن هذا وقت انا, أنا, أنا بتكلم عن الواحد بس هو خلص بعدين حضرتك حضر. حضر. وبعدين يعني, حضر. حضر. يعني تسمح لي اكمل اصحابك ترد على حاجه انا مقصدهاش بس ما لما يرد ترى ما مقصدهاش تمام انت حكمت ليه من الاول عشان حاجه اتفضل انت بتقول ان عندي ثالثة ايام ثالثة ايام وينتهي الحب والفضل ده الموظمة الدولية اللي بتقول كده مشانا موظمة غوث اللاجئين وغاتلتهم في غزة موظمة غوث اللاجئين تتكلم عن مستوى مرفه رفيع عالي وهم الذين عينوهم الغوث هم الذين دع صنعوا هذا في فلسطين ما قولنا الكهرباء بتتقطع التلاجات الاكلة وفيها فيها اكلة هيبوز اصدر يجيبوا مني ده ما عندهمش كهرباء يعني من. عندهم اكل لو عندهم ونت ونت ونت... ونت بقول <تصفيق> <تصفيق> يعني أنا برد عشان عندهم <تصفيق> جدا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> النقطة التالية اللي لازم تكون واضحة جدا وتبقى موجلة الحقيقة ان احنا شيء طبيعي انه الجماعة ال ال العدو ال التاريخي لبلدنا استعمار يسموه إمبريالية يسموه إمبريالي يسمو الفرص دي اتغيرت دلوقتي عارف. اتغيرت مع. عشان كده بقول لحضراتك عبر التاريخ يسموه شوية كده, يسموه كده. عادي يسموه ده آه. انما الناس دول شيء طبيعي انه مخلي وخلينا واضحين احنا كلنا جوانا ان احنا متصورين الفلسطينيين بقى لهم ثلاثين اربعين سنة بيعملوا جرائم في حق قضيتهم فبيفسد المصري على الفلسطيني وفلسطيني لا على المصري لأ ده موجود اللي اتصل وقالوا كلام فيه إشارات لازم نلتقطها يقول لك خلينا في أهل بلدنا وخلينا في كذا وإحنا كفاية علينا وإحنا دقنا وإحنا ده في 67 عملنا وفي حرب اليمن ده لا ده لا لا فبالتالي بيحصل إيه تطبيع الأواصل إنما اللي حاصل عملا عملا أنا الصبح لو عندي واحد فقير جنبي واحد فقير على نفس مستوى الفقر في غزة هدي خلينا خلينا خليك عشان معي الفنات بس الدولي أستاذ جهاد من دبي تقدر أستاذ جهاد نساء الخير وكل عام أنتم خير جميعا وكل عامم صحة والسلام يا عزيزي لا خلاف على القائد الفقية انه ال ال الجار اولى بال بالمعروف والجار الاول حتى اولى من الجار السابع نعم لكن لما نتحدث عن مصر بنحكي عن, عن بلد كبير نعم. للأسف كل المتحدثين المعارضين لتقديم الدعم لغزة او لاضحية بيذكروا مصر وكانها ميت من الجوع مش حنساعد لانه ما عندناش لحمه وما عندناش كذا هاي انتم بتعزلوا مصر مش بتعزلوا بتحرم مصر من من دور اقليمي او دولي مم. ايش حبه لقوه مصر انه عدد سكانها 80 مليون الرئيس في نفس الوقت بيقول مشكلتنا عدد سكان فما بصير النغمه هاي ان نحن محتاجين محتاجين وفيش عيش النقطه انه استغرب الشيخ البدري انه الطلاب في مصر بتظاهروا للدعم الغزة وليش ما بيهتموا في قضايا اخرى غزة قطاع غزة عندها معبرين ارضيين واحد مصري اسرائيل لها الها رفعوا كرموا بتحكم فيه ورفع مصر متحكم فيه هلا بغض النظر في اتفاقيات دولية اسرائيل والاتحاد الاوروبي بس مصر من حين لاخر بتفتحه بتدخل مرضى بتدخل طلاب صحيح لازم من حين لاخر المساعدات الباخره اللي رجعت قطر مش عايزه تدخل باخره في سيارات اسعاف هاي مصر بامكانها تدخل حتى لما, حتى لما كسروا الحدود لو سمحت لي أه. والرئيس مبارك لحظة تاريخية انه قال خليهم يدخلوا اصوات كثير طلعت الامن القومي والامن المصري والناس لما بيدخلوا رفع شروا بفلوسهم يعني ما اخذوا مساعدات وخرجوا يعني فكحل طبعا طبعا حضرتك عارف ان كمان خلينا عندي نقطتين الله يخليك اللي نص ساعه بستنى اللي نص ساعه اثنين المقارنة انه غزة ومساعداته تروح للسودان يا اخي السودان عنده رئيس و رئيس و وجيش وطيران مقارنة مع مع قطاع غزه غير غير عدل ابدا اللقطه الاخيره ورج الشيخ البدري يطاقل المنطقة بتاعه على السعودية مبارحة أول مبارحة الرئيس مبارك كان في مصر والسعودية تبرعت مشكورة ربعة ببرتين الكل يعرف حتى السعودين يعنوها في بطالة وفي فقر ورغم ذلك قامت بدورها الإقليمي والخارجي في المساعدات المحتاجة هل ممكن الشيخ البدري من المنبر اللي هو فيه يقول انه مادام السعودية فيها فقر وفيها بطالة انه ما كان واجب عليها او غلط القرى اللي اتخذته في دعم مصر شكرا, شكرا ما بتصير النغم هاي انه الدين اندخله في السياسة والسياسة اتدخلها في الدين وشكرا لسؤس جهار ايه ايه ايه بيتكلم على العبارتين انه انه السعودية فيها فقراء و... ومحتاجين انه كان بدل ما بيقى عبارتين يكون في هذا التوزيع للفقراء ومحتاجين بس خليها بيقى التليفونات خزعب مين عم تفضل أيوه؟ سلام عليكم عليكم السلام عليكم بس معذرة يعني من ذلك للناحية الشرعية دي يسأل فيها للذكر طبعا مش هتكلم فيها هتكلم بشكل إنساني وبشكل برضو كقومي إن فلسطين مش مشكلة فلسطين بس والفلسطينين مشكلتنا كلنا كأمة عربية أو كأمة الثانية النقطة التانية إن أنا لما باجأ ساعد فلسطين أنا بقى أعذر إلى الله إن أنا مش قادر أعمل حاجة فأنا دي على الأقل يعني أضعف الإيمان إن أنا حاول لا. أساعدهم ليه فلسطين ما قبل كده ليه الهداء ليه افغانستان لو احنا هنمشي بالنغمة دي مش هنساعد حاجة انا خايف ان كل الاسباب دي زريعة للتخازل وبعد كده نلجع نندم ليه احنا ما معامل دي ما سيد اشكرك سيد عامل و... شكرا جزيلا مدام انعام مدام انعام تفضلي مدام انعام سهل خير يا جمال مساء نور يا كل وسهل عارق طيبة كل انت طيب يا جمال وبحيي تجوفك وبحيي الجميع وبقول لهم كل سنة الطيبين والمشاهدين وحرم الأستاذ الإمام يا رب يكون بخير إنهم ما بيتكلموش يعني آه. يا جمال أنا مع الأستاذ الدكتور حازم نعم الكلام اللي قاله نعم وبعدين الشيخ البدري يعني ما احترامي ما هو شواخد باله إن مصر دي الناس بتتمثل بيها الدول كلها بتتمثل بيها يعني إذا عملنا مجل الشعب بيعملوا مجلش العملنا اي حاجة بيتمثلوا بيها م. فلازم احنا نبقى المثل الاعلى م. ان احنا نساعد الدولة دي ان احنا نعمل لها حاجة نعمل... انا ما شفت الشعب بيتشاف عذاب زي الشعب الفلسطيني تمام. بصراحة ما شفت الشعب الشاك رغم عيوبهم ورغم يعني ورغم بكرة, بكره, بكره الاضحية بتاعت حضرتك هتبع فيها على فين يا مدام والله لو في حد يجي أخذها من الجراش ويوديها في لسطين بس قولي أروح فين <تصفيق> قولي أروح فين سدقني والله العظيم <تصفيق> <عزم، تصفيق> سيد حزم حيقولي عزيزك والله العظيم أنا مستعدية ياخدها <تصفيق> وإذا كان عايز فلوس يطلبني يقلبني أنا في تليفوني في, في الكنترول وأنا بس مستعدية, بسكرت مستعدية بسكرت عايز أقول حاجة يا جمال إحنا بنشكر رؤساء الدول العربية كلهم على إنهم جعلوا الشعوب العربية بتشحط رغم الغنى اللي هم فيها شكرا مدام عيد بقى فرحه فرحة مدى بالعمل أستاذ يحضر حقا أستاذ زيسف أضلط قبل ما اطلع فاصل اتفضل نور بدي مدى كميش ساخن نور وقصت التلفزيون عندك زيسف بعد جمال زي حضرتك الحمد لله بقول لحضرتك يعني هو الأستاذ حازم بيتكلم على واحد في المية كمام أنا بتكلم وعايز أقول له أستاذ جهازي علي المحرم على غزة اولا بيعزة انا بقول له اللي عايزه تبيت محرم على الجامعة. من اكثر ولا اكثر الامثال الشعبية بقت حجة شرعية خلاص بك مش اكثر لك حاكم سيد علاء من جد اتفضل سيد علاء <تصفيق> سيد <ساز> علاء <تصفيق> سيد <ساز> علاء. <تصفيق> علاء اتفضل السلام خير مساء نور يا فن اهلا سيد جمال اهلا فيك سيدي اتفضل احوالك كل سواح حرك طايم طايمين جميعا الله يخليكوا بارك فيك انا والله لي رأيي يعني الاهم حاجة موضوع الفقر وغزة والمصريين ده احنا كلنا سواسية وان شاء الله الكل يعني في موضوع الفقر دوت يكون يعني ياخد نصيب ان شاء الله كلنا نخرج من بلاش ناخد نصيبنا من فقر ناخد نصيبنا من الغنة ايوه ناخد نصيبنا من من الاباحد وحد يقول بالاخرى لكن اهم حاجة ان عندنا احساس قوي جدا جدا عند ناس كتير ان العملية فيها تسييص مدامة نقابة الأطباء أو اللي يبقى عدد بالإخوان المسلمين يبقى يبقى يبقى, يبقى. أما حاجة الناس دي لو هي بتشتغل بطريقة صحيحة م. أحسن يبعدوا عن السياسة ويستدوا في عمل تطوعي وعمل خيري وواواوا. ناتل هم معروفين ان بلغم النظر بقى كده وصلنا للحد لحد الرأي بعد كده بقى يعني هيبقى في المسألة فيها تفاصيل تشكرك شكرا جزيلا سيد علاء خلو نخرج إلى الفاصل ثم بعض الفاصل نستمع من إلى تعقبات مرة أخرى نعود إليكم لنواصل الحوار حول مسألة الأضاحي وهل أهل مصر أولى أم تذهب إلى غزة كما وهم محتاجين على وضع القطع واليقين يعني ولكن أيهما أولى بالرعاية غداً أول أيام العيد كل عام وأنتم بخير ومعانا شيخنا الأفضل في هذه المناقشة جانا مستمتع بيها شيخ يوسف تعقيب حضرتك على ما تفضل به السيدة المشاهدين تعقب على أول شيء إنه هو الاخ قال ان احنا بنصور اهل غزة بانهم آه على حاجة وعلى متسوين وانهم وانهم سوينون وهم الحمد لله على خير وعلى خير ما ليس هناك حتى في امريكا اللي اغنى دولة في انجلترا في كل دور عالم الاسلامي غير الاسلامي هناك فقراء هناك فقراء وهناك اغنياء ونحن نرى ننظر لهم على انهم وناس محجوزون حول ستار حديدي حاول سدن كبير شعب كله مزدون فلما تكلمنا عنهم تكلمنا عن بهذه دا ده, ده بمستوى السياسي ده اخر معزل افارتهايد يعني كان في في جنوب افريقيا وفي فلسطين الان اصبح هو الوحيد على مستوى العالم انا عادي فانا نتكلم عن هذا عن انهم شعب محبوس شعب سدين والسدين طبعا بيعيش حياة بنك لقد عشتها انا وبالتالي فانا اقول هذا هو سبب ان نتكلم عن هؤلاء الكلمة اللي يقولوها الناس كلها وأنا أريد أن أنبه كل الناس ليتكم تسمعوننا اللي يحتاج البيت تحرم على الجامع هذا كلام غير صحيح أصلاً إنما حادث البيت يمكن أن تكون حادة ملحة والمسجد يحتاج لحادة أكثر وبالتالي فأنا أفضل المسجد في هذه اللحظة لكن يمكن أن تستشهد بحديث شريف يعني يعني انت بتحس الشعب يا شيخ يوسف بساله ن... ان اللي عوز البيت يحرم على كده انا نح... ن... نصلحه ن... يعني يقول ابدأ بنفسك ومن تعول حتى يبقى الكلام م... مؤيد من كلام الوحي انه ده لا يعني يعني ابدا بنفسك ثم من تعول هل في تناقض بينه وبين هذا المثل الشعبي اه اه ليه بقى اه ليه المثل... يحرم على الجامع عشان كلمه يح... يحرم يعني يحرم آه. دي الحرام ده معناه ان فعلته هو عليه ايوه, ايوه. ايوه. عليه طبعا. لا هو طبعا طبعا مش مقصود طبعا ده ده المثل عشان مش مقصود ده. ده كذلك عندما قد... يتكلم ال... ال... ال... ال... الاخوه الكرام في آ... آ... آ... موضوع آ... هل نحن ضد مساعدات هل نحن ضد المساعدات انت عملت لي البروجيه بالطول وبالعرض بتصيني وبمشمالي اليمين ونيس اتفضل نحن ضد مساعدات؟ اي وطن وخصوصا اهل غزة لا طبعا من قال هذا لكننا نقول ان المسألة وكما قلت الان وخطرت ان اهل غزة فيهم اغنياء وفيهم اسرياء وممكن وضع اموالهم انا قلت هذا قلت عندهم مال لكن هم يحتاجون الى سرع تدخل عندهم هذا ما قلتوه في اول كلامي نعم. و... وقد ايده بعض ذلك دليل بدليل لما دخلوا على رفح لما اتفتحت المعابر هم اشتروا كم كمان فلوس اشتروا معاهم مات محلو. هذا وحاليا يعني الاضاحي موجوده جوه بس أضحي. ارتفعت اسعارها اه اذا اذا آه. خرفان موجوده بس آه. ارتفعت اسعارها فمابعدش فيه قدرة على الشراء هو قال ان هنا لم ترتفع انت عارف اللي بيضحي بي ازاي انا, أنا, أهلون. أنا, أنا أهلون. لا لا لا هو انا لما اتكلم عن هناك حضرتك ما تقوليش اللي هنا ما احنا هنا وعارفين هناك اكيد الان الخروف لا يقل عن 1500 جنيه عارف اللي بيتباحه من دول اللي هو اللي عنده ورشة حداده ورشة نجارة ورشة طا بيجيب حتة سيكلة صغيرة ومعزه ولا خروف صغير ولا حليه ويحطها امام الدكان ويظل يلقي لها بفوائد المائدة فوائد المائدة وبعض الحشائش وكذا الى ان تكبر يتباحها معظمهم كذا وإلا لو ارادوا ان يشتروا في الحال والتو هذه الأضاحي فلن نجد مالا إطلاقا يعني يعني ال ال ال الحياة سفعت والأسعار سفعت والغلاء المعيشة عامة الكل وبالتالي فأنا قلت قلها أول مرة كما قلتها في أول كلامي دعوا الفقراء يطعموا بعضهم بعضا هؤلاء كلهم بتوع الحواري بتوع الزقاط بتوع ليسوا, ليسوا السكان ال الاحياء الراقية مش عادة سمع أسماع في كل مكان إنما هم الفقراء المساكين وبالتالي فإنه هذه المسألة اللي تتلم عن ايه في حتة نقل جزء من اضاحة هناك لا تغني انما هو قل اننا نفتح لهم سوق الشراء اه ماشي نبعث لهم خراب تباع لهم ويشترون ونحاول ان نوصل هذه الخراب اليهم آه رائع جدا لحظة واحدة بقى. اللي حضرانك بتقولوا ده هايل جدا نفتح لهم سوق شراء ولو على الحدود يشتروا مننا بفلوسهم واحنا نكسب السؤال إذا دا ما حصلش أنا أعتبر نفسي عايش في المريخ ومش شايف فقول ده الكلام ده على الحكام وليش دعوة ولا لابد أن أنتقل إلى خط دفاع ثاني أو طب لا يصبح الصبح ما عندهم شفتار دول عملوه ايه اقول لك بعدي هي ال فكرة لأن أنا مش عايز فلوس مصر اوديها فلسطين أنا بقول بكرة الصبح الناس مش عارفة تفضل ايه اذا فرد لأن ما غير يكون عندهم اكلك في جبل تراقش هذه القضية قال قل ايه من بات آمنا في شربه، معافا في بدنه، عنده قط يومه يومه مش فكرة فقد حيزت نم... له الدنيا بحداثة في ريها بس انطبع على المصريين بقى مصريين خليهم بقى كده فقد حيزت له الدنيا عندك من قال لنا عنده يا فضيلة مؤلاء نكينه بمكان واحد أنت... لأكون أنت... منصفين انت على المنبر فوق انا بنزل في الخواري تحت وممشي في الزقاق والحواري والسحازم انت لا ممشي فيها انا ممشي فيها أوه. كل يوم مرتين ثلاثة اذهب ليوصل معونات ووصل صدقات خلاص اذا رسالة ايها المجاهدون في فلسطين لن يعني جوعوا واجل اليهود وضيعوا انتم لانا عندنا الكناز الكل هذا الكل هذا الكل هذا الكل هذا الكل منه من المناقشة من من من الموضوعية أنا أنا بالعكس انا فيه الاثر العملي الاثر العملي لا يحصل. ان انا النهارده عارف حضرتك غزه دي يوم تنفجر تنفجر في مصر اولا يعني كامن قومي ان نطعمهم قبل ان يحدث انفجار حتى لو من باب المصلحه الشخصيه انا كنت بحمل أو... ارض كنت بحمل سيارات من البلد اقول لهم روحوا اي والم... من اي يا صاحب كنت احمل سيارات من اي مسجد اقف فيه فيها سياه فيها ادويه فيها اطعمه فيها اغصيه فيها كل شيء وابعثها واخذها بنفسي الى در نقابه الاطباء الموجودة في مقرها في حيث الحكمة وأذب هناك أفرر كل هذه الأشياء لتذهب إلى غزة أنا لم أقول لا ولكن أنا أقول ان الحديث عن مسألة الأضحي بالذات في هذه الظروف الصعبة والمضحي ضحية ضحي شخصية نفسية ألا والله إسمعنا في هذا الوقت لا تؤاخذني كل وقت هم يحتادون أمس أخرى واليوم وغدا مرة أخرى إذن أبناء المصريين كل عام وأنتم بخير غدا ستأكلون أما أبناء المجاهدين في غزة فتفلقوا أبناء, أبناء المجاهدين في رمالله وأبناء المجاهدين في لو كان عندهم أصلا بتكلم على بكرة الصبح لو عندهم نفس الحالة نبقى نفس الحكم لا, لا لا لا يعني أنا بتكلم عن بكرة الصبح غزة محاصرة بهذه الصورة ع... إنما لو أبناء رمالة أيوة ولو أبناء السودان أيوة ولو أبناء السمال حد أيوة حد لو حد عكس الجملة واستخدم نفس المنطق اللي حدتك بتقول أيوة. إنه فا ناس كلوا يا أبناء كلوا أبناء غزة وأبشر أبناء الدوئة وأبناء الصعيد يتفلقوا بالله بالله أنا من المنطقة والله بالله وساس قبل <تصفيق> لا ده أنا هبت ليه تعم حضرتك أنا قلت كده ولا قلت 99% هنا لكن لما متكلمنا على 99% انت في ب... المية أنت أنت مش شوية يا شيخ حازم كنت بتتكلم فليأكل أبناء مصر وأبناء غزة يتفلق احنا تكلمنا على 99% وتسعين لا لا أنصر حضراك لما تسند إليه كلامه أنا أتكلم عن واحد ألم في الممية فقط, فقط. ألم يعني أنا فهم. الآن كلامي يقول أنا يا أنا أبناء, أبناء, أبناء لحظة, لحظة لحظة يا أبناء مصر لكم تسعة وتسعين في الممية برضو ما قلنا هذا قلنا هذا عشر مرات قلنا ما فاض عن حادث البلد ما فاض عن قوتنا فالناس أولى به ماذا مين يا مولانا دول لحمنا دول ده جزء من الأمة حرام علينا حرام علينا نطرق ترو... نفس نترو... عيالهم الصغيرين كيف... بكره يا العقاب دول بيعاقبوا على انهم مجاهدين عارف كلمة حرام يعني الله حرام نعم انا ارى ان هذا تقطيع من حرام, حرام من ناحيه هذا الشرعيه حرام هذا حرام شرعا نعم بالف... نعم ارى بالف... بالف... بالف... بالف... انا هذا اللي اراه كفتوى نعم بصراحه نعم نعم ارى ان تقطيع المسلمين المسلم النهارده بيتعاقبوا على انهم واقفين تأشيرات و... ومش عارف معابر تفتح مين حكومة مصر وحكومة إسرائيل وحكومة سعودية وحكومة محمود عباس تكوينة بهذه الصورة وفي مم. الآخر الناس مم. هيصبحوا صفح ما هم مش, مش تحالفات ما دلوقتي... مش بيتقابلوا دلوقتي... كل يوم والتاني دلوقتي... هو مش نتنياهو دلوقتي... يا شخي حازم دلوقتي حارف اسمعين وقال... الرجل بتكلم... ألمرت قاعد مع محمود عباس له نهار شخي دلوقتي يا حارف بتكلم بتقالت لمستوى تاني وهو المستوى السياسي ثاني لا لما كنا لما كنا والسياسة لا بد من النظر إليها أنا مش مع الناس اللي بيقولوا طالع السياسي إذا كنا عايزين نتكلم عن السياسة إذا خلينا نتكلم عن السياسة بس احنا أنا أتكلم عن السياسة أنا أتكلم عن إنما لما كنا نتكلم عن الحج إنما لما نتكلم عن الحج الحج كان في تأشيرات وكان في ناس موجودة وكان المعبر مفتوح لمده سبعة ايام الاتوبيسات المقصود بيها رسم واقع سياسي مش مقصود بيها ايه لا لا انا عارف. ما اعرفش لكن اعرف ما, ما استغل الدين رسم واقع سياسي استغلال الدين ده, ده, ده, ده امريكا واسوائل اللي استغلوه لا لا لا, لا, لا, لا راح يا جوز ادع رايح يا راجل صراحه بالله ده امريكا تصد عن بيت الله ده امريكا راح دخلي لكوا في الرفات ثم بعد الفصل هيسعى على حركة شغل اللي ما بتمنش انا جوز قبول اضحيه من شخص سارق او فاجر وعطاها لشخص سارق او فاجر وما فهمتش الحكايه بعد الفاصل نواصل هذا الباور تاب اول الاضاحي نوديها غزة ولا مصر اولى بيها وقدامنا استفدائ وفي معايا تليفونات كتير في حقد احاول اخد تليفون او اتنين بسرعه يا استاذه ساميه وارجو ان التعقيب يكون بسرعة يا استاذ اللي يكون بسرعه اتفضلي يا استاذه ساميه مساء استاذ جمال مساء النور يا فندم كل سنه وانت طيب انت مش بتعيد ليه زينا لا كل سنه وحضرتك طيبه <تصفيق> دي أنا دي أنا مود اول مرة كل ساعة طيب كل ساعة طيب كل ساعة طيب كل ساعة طيب فضي. لا إذا. فضي فهم. انا طب أنا عايز أقول حاجة الحجاج اللي كانوا هيحجوا مخرجوش مش دول كانوا هيضحوا في السعودية. طب ليه ما يضحوش في غزة؟ وبعدين السعودية أت... اللي بنضحي فيها بالمئات الملايين العجول دي والدبائح ليه ما بتروحش في غزة؟ لا هي بتتوزع على فكرة على الفقراء في مختلف عن العالم حسب معلوماتك يتسكوا شوي على غزة لأن احنا عمدنا الناس مش لقية لحمة هنتسكى يا فن أشكرك سيد سامي شيد سعاد يوم سال خير. مساء نور فند. انا عامل بس نشخ حزن في الاخر قبل الاستراحة كان بيكلم على بوازن وقول مرتفوع ادخل في السياسة فانا عايز اقول له الفقراء اللي هم صعبانين عليه قوي ما صعب مش صعبانين على حماس هو حماس اللي بيحدا موهم دولتي مش صعبانين على ايران فين فلوس سعد هنية اللي تمسك فيها في المعبر يعني هم مش فقراء وبيكلم فلوس من ايران ومستعدين من كل الدول على الا احنا عاملين شغف فواتير ما بيحيد بس علينا. والله نور شكرا جزيلا محمد. الوه. هاياس محمد فاضي. مستهل سهل يا سيد جماعة مستهل نور إفن إزاي أهلا وسهلا إفن والله بالنسبة للموضوع بتاع غزة ده نعم هما في حصار شديد أي شديد جدا أي والمحاصر هو أولى بالأي حاجة من أي حاجة واضحة النقطة بشكر نحن حرية وبلدنا حلوة ومستقرية الحمد لله ربنا يديم علينا نعمة مستقرات واضحة النقطة بشكر قائز محمد عشان الوقت كلمات أخيرة تفضل يا سيد حاجز كلمات أخيرة في منتهى التحديد من لازم يا جماعة الاخوة اللي كانوا بيتصلوا كل واحد يحدد المرجع بتاعه انا راجل بتكلم قانون دستوري وسياسة ووطنية وغيره ولا انا راجل مسلم يا في اختلاف لا شك في القواعد لا بتقول انا وطنية وغيره ولا انا راجل مسلم كما لو كان هناك فارق بين الوطنية والاسلام لا لنقطة لأن مهمة جدا لنقطة مهمة هم رتبوا عليها ايه ان هو قال لي خليني جوه مصر عشان في خمسة مليون عاطل مثلا جوه مصر طب الشيخ يوسي بقول نفس الحكاية ما هو بالضبط ومش عايز يحط جنبها الظروف اللي عند حد تاني لا فانا ب... مفيش مانع بس هو يقول يكون صريح يقول انا اتكلم عن وطني الذي هو اسمه مصر ساعتها اقول له شكرا احنا مش مختلفين طب رأي. رأي. احنا لا تكلم عنه احنا مختلفين احنا في لا. احنا لا انا ارى ان الامة من البداية وطن. عن قطار جغرافي سياسي اسمه مصر هو أولى بالرعاية من غيره كما أقول الشيخ يوسف نعم أنا أرى عقيدة أن العقيدة ترى ان الأمة الإسلامية جسد واحد يسعى بذمتهم ادناهم وهم ياد على من هوهم، ولا يتحدث ولا تحدث. ولا الشيخ تحدث, تحدث انا اؤمن معه بهذا اللي انا, أنا بقوله، ان, أن الأمة الإسلامية كيان المسلمين. يعني أين تصدق الآن بقى فيهم؟ لا. احنا على رأي واحد. اذا جاء المسلمون، بالضبط. ولا على رأي, أحنا ده رأي واحد. ده لكن مش لا. مش مختلفين. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. الا الاستاذ اللي وش تسمع حزين بيقول ولا يتنازع ولا يتنازع ويتنازع وتصاد مع طل الأمة أبدا لأن في مصر تأكين على هذا دوغرافي سياسي لكن في داخل أمة كلها تمام هالأمة فيها وحدة السلوك وخلاف هم مؤهل سلوك المؤمنين طيب. وحدة الجسد المسلم أيوة ده تعبير مجازي لكن لا تعبير العملي يعني تعبير دلوقتي. له آثار من ناحية العملية نا. احنا متفقين على هذا نا ده نا. كلام مش مختلف النقطة الثانية هنية هنية اللي, اللي بيقولوا هنية اتمسكة في المعبر بفلوس هنية ما تم... أنا مديش دعوة بس هنية ما اتمسكش في المعبر بفلوس ده لما يبقى ممسك بفلوس وهو خارج من فلسطين معاه فلوسه بيهرب ده اتمسك بيدخل فلوس لفلسطين عشان يوكلهم فاللي بيقول كده حرام عليه هنية حرام عليها لكن حرام ليه عشان يا سيدي حرام بالمعنى الفقهي الشرعي كثير انه كثير انه, أنه نعم حرم أنا أنا أنا حرام أنا مالك انا انا حرام اكره اكره ذلك يا فضيله مولانا انا شرعا الله. الرجل يتهم هنية بأنه امسك أم بفلوس على المعبر في إعطاء كلمه لا لا لا لا لا توهم لا لا لا لا الناس بان لا لا بس صح هنا بتتكلم على على حاجتين يا بتتكلم عن واقعة ثم بتتكلم عن تفسير هذه الواقعة الواقعة وهي مسألة النقود هذه مسألة يعني ما فيش فيها خلاف ماذا كان من أين مصدر هذه النقود وماذا كانت سيفعل بها ده موضوع تاني محدد لا مش, مش موضوع تاني يعني أنا, أنا لما أكون واخذ أنا لما أكون طالع من بيتك لحظة واحد لما أكون طالع من بيتك بفازة ورد ممكن أبقى حرامي لكن لما أكون داخل وأبقيب هدية لا هو السؤال, السؤال لذلك السؤال هنية السؤال هنية تسعى يحاول هل تبقى ل يعني تعليمات القانون حينما يكون معك فلوس وانت خارج من مصر مش بت مش بت... رئيس وزراء البلد. إحنا بنتكلم على رئيس وزراء البلد. لا يعني داخل رأي... بالفلوس لأن أمريكا وإسرائيل ومعها الدول العربية. ومع هو دخل بيه. بتمنع هو دخل. هي نما حلمة وقال إنه بيها سمح بدها. يبغى إذا يبغى اللي بيقول. لكن الوقت أنت ما في حد زيك. يبغى إذا اللي يقول. إنه كانت معاه شنطة فيها فلوس هذه لم يعلم عنها. مدخل الخورتى. على ده هو رئيس وزراء البلد. هذا يعلم مصر لأنه من مصر. لا يفهم إن هو جاي كرئيس وزراء يعني رئيس القانون. ما هقول القانون يعطي لرئيس الوزراء ولرئيس البنوغنية ولوزير الخارجية نواحي قانونية انتم برنامج ديني ولا حاجة؟ انتم برنامج ديني؟ هو لم يقصد اثبات السرق عليه لا, لا. هو يقصد اخر يقصد ان الفلسطينيين والحمد لله أسراهم الله واعطاهم مالا ولكن لا يحتاجون إلى صدقات ولا إلى زكوات ولا إلى أضاحي لكن فقط لا يحتاجون الجنس لا أقصد أنا ليه؟ لا أقصد ولكنني أقول مرة أخرى المسلمون يسمون واحد ونحن لانتماءاتنا لا الوطنية مئة في المئة وانتماءاتنا للأمة مئة في المئة والمسلسيس وعد نعصب قال إذا جاء المسلمون فرمعك ولكنني أقول إذا كنا هنا نحتاج على أنه لا يجوز نقل أموال زكوات أو صدقات أو غيره من مكان إلى مكان آخر إلا يتقبل المحل سؤال بسيط ذا حضرتك ما في وقتها ستحزم ومن هنا أنا بس عايز أقول منع سفينة الفلسطينيين اللي من الداخل قلت, قلت قلت أشكرك شكرا جزيلا سيد حزم أبو سمايل أشكرك شكرا جزيلا إن شيخوخة في البدري كل عام وأنتم بخير وشكركم جميعا وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله سيكون عندنا حتى يوم السبت القادم اجازه عيد الاصحاب مبارك اعادوا الله عليكم باليوم من الخير والبركات وان شاء الله نتقابل يوم السبت على خير باذن الله تعالى